صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو الذين وإن شاء لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والماء. هارئ فلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قادوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد أوعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون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 صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا سب بينهم يوم إذو ولا يتساءلون